الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله ا وله نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى في تفسير س و ر ت ي الفيل وقرش ي وسورة الفيل هي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل البعث و. و, و, و س م ى الله عزوجل تلك السورة باسم ذلك الحيوان الذي استخدمه أ ب ر ه ا ا ل ح ب ش ي لهدم بيت الله عزوجل في الأرض. والقصة بإيجاز حتى يقف عليها الجميع، كما ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره أقولها كما ذكرها رحمه الله تعالى. قال الإمام وهذه قصة أصحاب الفيل. على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب، قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آ خ ر ة ملوك حمير وكان مشركا. ذا الكلام ده في اليمن. اليمن كان بها ملكا كافرا وكان يسمى ب ذا نواس. اسمك؟ هذا الرجل كان كافراً مشركاً يعبد الأوثان والأصنام من دون الله عز وجل. هذا قبل بعثة النبي فترة طويلة يعني. بعد بعثة عيسى عليه السلام. وكان قومه على النصرانية. ا ل ح ق ي ع ب د و ن الله عز وجل ويعتقدون أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. جاء بشريعة والتزموا تلك الشرع. ي هذا ا ل و ذ ن و س هذا قام وقصته كما ذكره الله عزوجل في سورة البرود قد تل وخد ا ل أ خ د ي د وألق فيها عباد الله المسلمين في تلك ا ل أ خ د ي د وأحرقهم جميعا كما قال الله قتلا أصحاب الأخدود النار ذات الوقو هذا الرجل ا ل ذ ن و س هذا هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من عشرين ألف كانوا قرابة عشرين ألف أحرقهم في النار ق ب ح ه الله ونعم فلم يفلت منهم إلا ذو ثعلبة دوس ذو دو ثعلبان رجل س م ى دوس ذو ثعلب فذهب فاستغاث بقيصر ملك الروم وكان نصرانيا ملك الروم كان نصرانيا فهذا الرجل ذهب إليه واستغاث به حتى ينقذ المسلمين وطبعا و لم يتبق منه أحد فأراد أن ينتقم لهؤلاء المسلمين المظلومين الذين قتلوا ظلما، ف ذ ه ب إلى قيصر ملك الروم، وقيصر ط ب ع ا كان في بلاد الشام يعني م ث ل ا سوريا و لبنان والمناطق اللي الشمالية دي وبعض بلاد أوروبا، و ط ب ع ا ده في اليمن، فمسافة بين اليمن وتلك البلاد الشام مسافة بعيدة يعني، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليه. نجاشي كان في أفريقيا م ث ل ا في الحبشة للوقت اللي ي م م ك ن تكون دولة أ ث ي و ب ي ا والمناطق المجاورة يعني. فكان النجاشي هذا ن ص ر ا ن ي ا أ ي ض ا وكان يملك تلك البلاد. فالمسافة اعتبر مسافة البحر فقط يعني حوالي م 0 ت ن كيلو لا ح ا ج فأقرب إلى هذا الرجل من أن ي ج ي ملك الشام يعني. ق ي صرب جيش لي ق ا ت ل هؤلاء الكفار الذين قتلوا عباد الله المسلمين، فكتب إلى النجاشي حتى يرسل جيشا لي ق ا ت ل هذا المشرك اللي هو إيه ذانواس، فكتب إلى النجاشي ملك الحبش لكونه أقرب إليم فبعث معه أميرين أرياط و أ ب ر ه ابن الصباح أبا يكسو اسمه كده واحد اسمه أرياط والثاني اسمه أ ب ر ه في جيش ك ث ي ر وطبعا عدوا البحر، دخلوا لهذا الملك الكافر، دخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذن واس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران رياط وأبره، ف خ ت ل ف في أمرهما و ت ص و ل وتقتلا وتصاف. يعني بعد ما خ ذ و ا الملك من هذا الكافر حصل بينهم ه م الاثنين بقى إيه منازعات وهذا ديدا كل أ م ي ر ي ن ي يا فا ل ن ه ا ي ة ا ن ت ه و ا قالوا فقال أحدهم للآخر إنه لا حاجة ب ن ا إلى استضام الجيش ي جيشي و جيشك ما الحجم ا مش مستاهل لحنا إيه ق ت ل قتلة قتل جدا ولكن أبرز إلي وأبرز إلي ك إحنا الاثنين ح ن ت ق ا ت ل واللي يقتل فينا ا ل ا ن ي حيستقله ي اللي ت ق ت ل ف ي ن ا ء القاتل هو الذي استقل بملك الحبش بملك اليمن يعني والمسألة تنتهي. فأي نقتل الآخر استقل بعده ب ا ل م ل ك فجابه إلى ذلك فتب غزا وخالف كل واحد منهما قناه وخالف كل واحد منهما ق ن ا فحمل أرياط على أبرها فضربه بالسيف. ا ل ا س م أرياط ضرب أبرها بالسيف فجرح وجهه و فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتودة مولى أبرها على أرياض فقتل كان فيه غلام لأبرها لما شف سيده خلاص هي موت جه هو سرع دارب من أرياض فقتله فمن اللي تقتل أرياض ومن اللي تنحي أبرها اللي هو قصته بعد ذلك ورجع أبراهت ج ر ي ح ا فدا و ج ر ح ه فضر واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه نجاشية لعمه على ما كان منهم وملك الحبشة ب ك وتوعدو ا خ ل ف و ا لا يط أن بلاده وجزننا ن ص ي ا ل نصيأ ل شعر مقدمة الرأس فأرسل إليه أبراهت يترقق له و ي ص ا ن ع ه وبعث معه مع مع رسوله بهداية و ح ف وبجراب فيه من تراب اليمن ت ر ا ب عشان ا ل ج ا ش يدوس على التراب بكاينه د س على أرض اليمن يعني. وجزء نصيته وادلوا الشعر بتاعه يعني. حتى يبرق قسمه. وهذا قال ويقول في كتاب ي ط أ الملك على هذا الجراب فبرق س م ه وهذه نصيتي قد ب ع ث ت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه. ورضي عنه فأقره على عمله لو في اليمن وأرسل أبرهت يقول النجشي إن النجشي ا إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن ا ل خ ط ي ر بقى من هنا إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثله ف ش ر في بناء كنيسة هائلة بصنعاء صنعاء المعروفة الوقت يعني رفيعة البناء عالية جدا وعالية الفناء وواسعة جدا ماشي؟ مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس. كان اسمه إيه؟ القليس. لارتفاعها. لأن الناظر إليها تكاد قلنسوته تسقط على ر أ س من ارتفاع بنائه. يعني هو ما بيرفع رأسه ك ث ي ر ا إلى فوق ل ي ر ى يعني ارتفاعها. تكاد القلنسوة التي ارتدت على رأسه تسقط من على رأسه ف س م ا ه القليس لهذا. يعني. وعزم أ ب ر ه ة ا ل أ ش ر م ق ب ه الله على أن يصرف حج العرب إليها كما حج يحج إلى الكعبة مكة و ب ق ى لما بنى هذا البناء ا ل ض ي م ا ر ا د أن يصرف الناس إلى تلك الكنيسة ويسب ي و الناس ا إيه الكعبة المشرفة ومكة و إيه ويحجوا إلى تلك البناء ي ونادى بذلك في مملكته. م ا ي ف ك ر ه ت العرب العدنانية و ا ل ط ح ط ا ن ي ة ذلك، وغضب ت قريش لذلك غضبا شديدا. حتى قصدها بعضهم، وتوصل, وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا. يعني, بقوة يعني بقوة هذا بقوة العربي ع ر ا م ن ل م ك ا ن كفار يعني أغضبه بقوة ما بقوة فعله أبره، فعزم اللي هو لازم يروح ويدخل تلك الكنيسة ويحدث يتبرز أو يتبول يعني. يعني يحدث فيها لحتى يبين مهانة تلك البناء بجانب الكعبة المشرفة و ا م ل ك د ه وجرب ى صور قال فلما رأى ا ل س د ن ا ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكيم أبرا السدناء اللي هما ل ل ي بيقوموا بخدمة الكنيسة يعني بيسموهم س د ن ا أو خدمة ش ي ء بيسموهم س د ن ا فلما رأوا هذا الحدث ح ز ن و ا وغضبو ا ورحوا إلى أبراهام ملكيم قالوا لك ه د ه فغضب أبراهت و ق ا ل و قال و ق ا ل له إنما صنع هذا بعض قريش ا غ ض ب ا لبيتيم الذي ض ا ه ي ت ه هذا به فأقسم أبراهت لا سيرن إلى بيت مكة ولا ي خ ر ب ن حجرا حجرا ولكن هيات لو ذلك ن ه يعني متخيل بقوته البشرية ا ن ه سيحارب الرب سبحانه في علائه ويهدم بيته ما هي ا ت لو ذلك يعني النجوم أقرب لي من ذلك. قال وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيها و ا ش د ي د فأحرقت ه وسقطت. إن صح ذلك. إن لم يصح في القصة الأولى اللي هو واحد دخل وتبول وتبرز فغضب ذلك فبراه قال لازم أذهب للمكة وأهدم الكعبة حجرا حجرا. فتأهب أ ب ر ه ة لذلك وصار في جيش كثيف عرم رب جيش عظيم جدا ل ا ل ا صده أحد عنه واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم ير ى مثله يقال له محمود كان مسمين الفيل ي ه محمود وكان قد بعث إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك النجاشي لم ا ع ر ف بكذا فبعث له هذا الفيل الكبير الضخم جدا قال له أنا حبأت لك الفيلة عشان تهدم الكعبة بهذا الفيل يا، ولكن سبحان الله القصة فيها يعني عجائب والله يعني يعني الإنسان يستفيد يعني أشياء كثيرة جدا ونعلق على بعض يعني الأشياء التي ذكرت في ذكر القصة للاستفادة منها وكان قد ب ع ث ه ا لين ج ا ش ي ملك الحبشة لذلك و ي ق ا ل كان معه أيضا ثمانية أفيال ثمانية أفيال وقيل 12 عشر فيل، وقيل غيره والله ع ا م سواء فيل ت م ا ن 2 ة ع ا م المهم العدد ما يفرقش معنا المهم ك ن م ع فيل يا. أقلون ف ي ل يعني ليهدم بالكعبة بيجعل السلاسل في الأركان و ت ط و ض ع في عنق الفيل ثم يزجز جرو ليلقي ا ل ح ي ط ة جملة واحدة. قالوا له ح ن ا هنجيوا الفيل دوت ونجيوا السلاسل الحديد نحطو بالكعبة ا ل م ش ر ف ة من كل الجهات. و ن ي ج و ربطنا في الفيل و ن ج و ض ر ب ي ن الفيلج الفيل جاري جه هدم الكاف هذه خططتهم يعني معين. فلما سمعت العرب بمسيره تجهز وجهز الجيش وخلاص ماشي أعظم ذلك جدا ر م و منهم كفار العرب كفار ومع ذلك ي ع ظ م و ن بيت الله الحرام ي ع ظ م و ن الحرمات ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت قال واجب علينا نحن لازم نقاتل هذا الملك الكاف عشان ما وصلش البيت الله الحرام ورد من أراده بكي فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكيم يقال له يونفر رجل من أهل اليمن، يقال له ذ ن ف خرج مع مجموعة من الرجال وقال إحنا لازم نقاتل هذا الملك ا ل ك ا ف ر حتى نحول بينه حتى نحول بينه ب ي ن إيه الكعب. ط ب ع ا فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبره وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه فأجابه ف ج ا ب ه وقاتلوا أبره. ط ب ع ا جيش أبره عظيم جداً يدروش ط ب ع ا يقاتلوا أبره. المهم فهزمهم لما يريده. اللهم عز وجل من كرامة البيت وتعظيم. ط ب ع ا هزمهم، أ ب ا هزمهم، وأسر مين ذو نفر هذا اللي هو الكبير بتاعه، وأسر ذو نفر فستصحبه معه. ق ا ل و تعال معنا، بقى ن ت روح لينهدم ا ل ك ع ب ط ب ع ا هو غضبان، أسره وخذ معه، ولكنه مكره، لأنه مش عاوز يذهب إليه ليرهدم الكعبة، ولكنه وخذ م ع غ ر ب ا ل ا ل ه ثم مضى ل و ج ي حتى إذا كان بأرضي. خ ع و خسعم عرض له نفيل بن حبيب الخسعمي في قومه ش ه ر ا ن وناهس فقاتلوه ف ه ز م ه ه جمعتني من أرض خضع أو خسعم ذهب إليه ليقاتل هذا الملك الكافل يحول دونه اللي يحول بينه وبين الكعبة و ل ك ن ب ر أبراء هزمهم وأسر سيدهم ا ل و ا م ي ن حبيب أو نفيل بن حبيب الخسعمي المهم فراد قتله ع ف ا ن ا واستصحبه معه أيضا ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصنعه خيفة على بيته الذي عندهم الذي يسمونه اللات. ق ه ل ثقيف هذا؟ آه ل و ا أهل الطائف كان لهم ص ا ي ع بدوسم اللات، فطبعا ي مش ع ا و ز ي ن ي ت ه د ا ل ف ا ل هنا نروح ا ل أ ب ر ا ه ا ونصنعه ونوده على وسب ا ل ل إله بتعنا دوت لولات. ولكنهم يعني ما يعني لم يعظموا مكة ولم يدافعوا عنها بقتالهم لأبراه، فأكرمهم وبعث وبعث معه أبا رغل ا دليلا، بهؤلاء خانوا، لوما للطائف هذا خان، وبعث معه رجل ا كمان اسمه أبو ر غ اللي يدل أبراه على الطريق عشان يوصل ل ك ع ب فلما انتهى أ ب ر ا ه إلى المغمس، وهو قريب من مكة. نزل به وغار جيشه على صرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان في الصرح مئة بعير للعبد المطال. خلاص وصل لهذا المكان اللي هو المغمس تقريبا يعني، وبعث سراي من جيشه عشان يعني أي حاجة يحصلوا عليها يعني. فمنذ ما حصلوا حصلوا على مئتي بعير للعبد المطالب ا ل و ج د النبي صلى الله عليه وسلم م ئ م ئ ت ي ج م ل يعني. وكان الذي أغار على ا ل ص ر ح بأمر أبراه أمير المقدمة ويقال يقال له الأسود المفسود فهجاه بعض العرب فيما ذ ك ر من م ح وبعث أبراه حناط الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش أن يخبره أن الملك لم يج لقتالكم إلا أن تصدوه عن ا ل ب ي ت فجاء حناط فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبراه ما قال فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم ف إ ي منعه منه فوبيته ه وحرمه و إ ن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه ولكن طبعا ه م يعني يعني قلوبهم تك د يعني تحترق حزنا على بيت الله الحرام عرمنهم كفار ولكن لي م ا عندهم طاقة لحرب هذا الكافر المجرم. فقال لو خ ن ا ط ه فذهب معي إليه فذهب معه فلما رأى ب ر ا ه ه أبراهت أبراه أجله وكان عبد المطلب ر ج ل ا ج م ي ل ا ح س ن ا ل م ن ظ ر ونزل أبراهت عن سريره ونزل معه على البساط أو البساط وقال ترجمان كل له ح ا ج ت ك فقال ترجمان إن حاجتي أن يرد علي أن يرد علي الملك مئتي بعير فأصابه لي فأصابه لي فقال أبراه ترجمان كل له لقد كنت ع ج ب ت ن ي لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ث م قد ز ه د ت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بئر أ ص ب ت ه ا منك أو لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه يعني أنت جاءت ط ل ب متن جمل بتوعك سيب البيت الحرام اللي هو بيت آبائك و. أجدادك والذي تعظمونه ما تكلمني ش ه و تكلمني في البتين جمل بتوعك فرد عليه عط المطالب قال إني أنا رب الإبل يعني صاحبها وإن ل ل ب ي ت رب سيمنع قال ما كان ليمتنع مني ب ي ق و ل و كده ما كان يمتنع مني فقال انت وذاك روح خلاص طالما انت عاوز تروح البيت الحرام روح ويقال أ ن ه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أ ب ر ا ه ا ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن ا ل ب ي ت تلت الأموال بتاع التهامة يدهاله عشان يرجع للبيت الحرام ولا يهدو. فأبى عليه مرد أ ب ر ا ه ا على عبد المطلب إلى أبي له ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله و ي س ت ن ص ر و ن ه على أبره ا وجنده، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة وقال: لا هم إن المرأة يمنع رحله فمنع ا حلالك ينادي الله يعني لا ي غ ل ب ن صليب صليبهم وصليبهم ومحالهم غد ومحالك ا قال ابن ساق ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال طلع الجبل مفوق وسبؤي مكة خاوية لي ع ن ي حتى أتي أبرا ولكن كانوا قاعدين مترصدين في رؤوس الجبال يروا ماذا س ي ص ن ع أبرها وماذا سرد الله عز وجل ا و ماذا يعني وبما رد الله عز وجل عن ب ي ت ه الحرام قال وذكر مقاتل ابن سليمان أنهم تركوا عند البيت مئة بدنه مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها ش ي ئ ا بغير حق ف ي ن ت ق م الله منه فلما أصبح أبرهت تهيأ لدخول م ك ه وهيأ ف ي له وكان اسمه م ح م و د ا وعبد جيشه فلما و ج و ل فيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب نفيل بن حبيب دمين ا ل م ف ا ج ل من حبيب د ه من خ ص ع اللي هو جهز بعض الناس عشان يقاتل أ ب ر ا ه ا فجراح و ي ل ف ي ل كده وقالوا إيه اسمع قال أبرك محمود وقول الأرض أ و ا ر ج ع راشدا من حيث جئت بيكلم الفيل فإنك في بلد الله الحرام أبرك محمود أو ي ر ج ع راشدا من حيث جئت، فإنك في بيت الله الحرام أو في بلدي الله الحرام، ثم أرسل أزنه فبرك الفي. جعد على طول الأرض. وخرج ن ف ي ل ب ن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فأبى، فضرب في رأسي بالطبرزم ي و أ د خ ل و ا محاجنه في مراقي وبزقه بها ليقوم فأبى. هوجهه راجعا إلى اليمني، فقام يهرول. ووجهه إلى الشام موجه فقام موجه يهرول ووجهه إلى المشرق فقام يهرول ووجهه إلى الكعبة فبرك سبحان, سبحان, سبحان, سبحان الله وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال ا ل خ ط ا ط يعنيهم أصلا ما متحركوش هم لسه قاعدين الفيل فعل ذلك وهم لسه ي في م ج ل ز ه م فأرسل الله عزوجل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في من قاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس ماشي لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت ليه بقدر الله حتى يرجعوا إلى قومين فيحكم حدث وخرج هاربين يبتذرون الطريق ويسألون عن نفيل ا ل ي د ل ه م على الطريق ولكن نفيل قال ك ل م ن الفيل كلمتين وجرى س ب و مشيا فو هذا نفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمه وجعل نفيل يقول أين المفر والاله الغالب والأشرم المغلوب غير ا ل غ ا ل بي بالأشرم د م ي ن اللي هو أبراه اللي هو تشرم من ي ن شفتيه يا فقال ابن إسحام المهم يبدي ملخص القصة كما قال الإمام ابن كثير طبعا أصابت الطير إيه أرسلت الأحجار التي معها فأصابته أيما رجل أصابه حجر كان يقتله كان يقتله ولكن الله عز وجل لم ي ك ت ب الموتى لم يكتب الموت على كلهم في هذا المكان، وذكر ا ل و ا ق د ي بأسانيده أنهم لما تعبدوا للدخول الحرم وهيا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب، فلما وجهوه إلى الحرم رضض و ص ا ح وجعل أبراهي ح م ل على سائس الفيل و ا ن ه ر و ي ض ر ب ه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطيم بن عدي وعمر بن ع ا ئ ز بن ع م ر ا ن ابن مخزوم ومسعود الثقفي على حراء ينظرون ما إلى ما الحبش يصنعون وماذا القول من أمر الفيل ومن من العجب ا ل ع ج ب فبينما هم كذلك إذبعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطعا صفرة دون الحمام وأرجلهم ا ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وارسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. دا ملخص اللي ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن تلك القصة. نستفيد من ذلك أن الله عز وجل حرم أماكن في الأرض أماكن وحرم أزمان وحرم دماء المسلمين. وحرم دماء بعض الكفار، فحرم الأماكن، حرم مكة المكرمة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. فمكة المكرمة لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة، وإن الله أذن ل ن ب ي ه ساعة من ن ه ا ر اليوم فتح مكة. اندخلوا م د ج ج ي ن بالسلاح. أذن ل ن ب ي ه ساعة, ساعة من ن ه ا ر ثم تحبيه عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. بالأمس. يبى ساعة دخول النبي مكة فقط. ربنا سبحانه أذن لنبئ أن يخرج بجيشه. ولكن بمجرد أن جوهر جوهر جوهر جوهر جوهر جوهر يعني, يعني فتح الله عليه مكة, عليه مكة عادت خرمتها إلى يوم القيامة ك ح ر م ت ه ا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم و و مكة المكرم المكرمة فمكة المكرمة بلد حرام بلد حرام, بلد حرام بلد حرام لا يجوز لأحد أن ينتهك ح ر م ت ه ا كذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بلد حرام لا يجوز لأحد أن ينتهك ح ر م ت ه ا فلا يجوز لكافر أن يدخل إلى تلك البلاد وهناك أحكام أخرى لا يجوز لأحد أن يفعل كذلك حرم, كذلك حرم الله عز وجل بعض الأزمان وهي الأشهر, وهي الأشهر الحرم, الحرم, الحرم, الحرم وهي الأشهر الحرم، فقال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ق ل قتال فيه كبير, في كبير أي ك ب ي ر ا من الكبائر الأشهر الحرم كان يحرم كان على, المسلمين على المسلمين أو غير أو المسلمين أن ي ن ت ه و ا خ ر ب ت ه بقتال أو, أو أي, شيء أي شيء فيه يعني م ع ص ي الله عزوجل عز ولكن, ولكن الولما اختلفوا, اختلفوا, اختلفوا هل, هل حكم, هل حكم حر يعني تحريم الأشهر الحرم أن يقاتل المسلمون الكفار في تلك الأشهر هل هو ثابت أم نسخ على قولين الأهل العلمي ورجح بعضهم أنه منسوخ رجح بعضهم أنه ن س خ بآيات أخرى الأشهر الحرم ليه ي ه ذو القاعدة وذو الحجة والحرم ورجب ماشي ف ه ذ الأشهر الحرم أربعة, أربعة, أشهر. أربعة أشهر. كذلك, كذلك حرم, حرم الله, الله, عز الله عز وجل على, على, على ال. المحرم أن ينتهك الحرمات، القتل م ث ل ا ا و و الصيد وغير ذلك حرم على المحرم القتل والصيد وبعض الأشياء التي حرمها الله عز وجل عليه فلا ج ز ل و أن ي ت ه ك كذلك حرم الله عز وجل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ش ه ر ك م هذا في بلدكم, هذا, هذا, في بلدكم هذا, هذا, هذا, هذا, هذا. ماشي. كذلك حرم الله الله عز وجل دماء بعض الكفار، وهم المعاهدون وغير المحاربين، وغير المحاربين. فلا يجوز الإنسان أن ينتهك حرمات الله عز وجل. لا يجوز الإنسان المسلم أو غير المسلم أن ينتهك حرمات الله عز وجل. كذلك م ك ن ا س ت ف ا د من تلك القصة أن الحيوانات تعبد الله عز وجل. ولا تعصي، ولا تعصي، الحيوانات تعبد الله عز وجل ولا تعصي، وبذاته الأمور العظام التي حرم الله عز وجل كهدم ا ل ك ع ب م ث ل ا هذا الفيل رفض أن يشارك في هدم مكة ا ل ك ع ب المشرفة، رفض أن يشارك في هدم ا ل ك ع ب المشرفة. كذلك نرى ا ل ط ي ر ة الأبابيل سخرت و ذ ل ل ت لحرب الذين ي ح ر ب و ن الله عز وجل. جاءت والتزمت أمر الله وحملت هذه الأحجار وألقت على هؤلاء المحاربين لله عز وجل وبيته الحرم ا كذلك ن ر ى أن هؤلاء الكفار على الرمل نون كانوا ي ش ر ك و ن بالله إلا ن ه م كانوا يعظمون حرمات الله مكة والكعبة المشرفة ومع ذلك يعني الرمل مكفار ت ه ي ا لقتالها وهذا الرجل الطاغي الكافر المتجبر الذي عثى في الأرض فساده هذه بعض يعني ال الإفادات التي يستفيد والمسلم من تلك القصة. أما عن تفسير الصورة ب إ ج ا ز قال الله عزوجل ألم ترى ك ي ف ف ع ل ربك بأصحاب الفيل الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ابن جوزي ل م هنا ألم ترى كلمة ترى هنا أو ألم ترى فيها ق و ل ا ن لأهل العلم؟ القول الأول، الأول أي ألم تخبر يا رسول الله ماذا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ القول الثاني ألم تعلم يا رسول الله كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟, ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل قصة معروفة كما ذكر الإمام كما ق ر أ ت عليه. ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم يعني مكرهم وسعيهم لخراب البيت؟ قرب الكعبة المشرفة. في تضليل يعني في ذهاب وإبطال وتضييع. يعني يعني خاب صنيعهم وضاع وذهب ولم يستطيع أن يحصل على ما أرادوا شيئا. وأرسل عليهم طيرا الطير معروفة أبابيل قال العلماء أبابيل جماعات جماعات ماشي وقال بعضهم ف ر ق ا وقال بعضهم بعضها يتل بعض وكلها معاني صحيحة. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ترميهم بحجارة يعني هذه ال ت ط ي و ر ترميهم بحجارة كل طير يحمله كل طير يحمل ثلاث أحجار ترميهم ح ج ا ر ة من سجيل كلمة سجيل اختلف العلماء فيها على أقوال بعضهم يقول من طين وبعضهم يقول بحجارة صلبة شديدة ولكن يعقولها معن صحية فجعلهم كعصف مأكول يجعل هؤلاء الكفار المحاربين لله والذين أرادوا هدم الكعبة كعصف المأكول كتيب تعرفين التبن؟ التبن معروف. جعلهم كتبنك. الحجارة فعلت فيهم كما زي التبنك. يعني قطعتهم ق ط ع ا وهلأتهم. ه يعني وهذا هي ع ب ر ة لا بد أن يعتبر بها الإنسان. هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في تفسير تلك الصورة. ننتقل لسورة ى قريش. قال الله عز وجل ل إ ِ ل َ ف ي ق ر ي ش إ ل ا فيهم رحلة الشتاء والصيف. الكلمتين دول محتاجين توضيح. ف ل ي ع ب د ا رب هذا البيت الكل يعرف معناه. ليعبده ؤ ل ي الكفار. الله عز وجل رب هذا البيت الحرام الذي أطعمهم من جوع كانوا ج ي ع ا فأطعمهم الله و أ م ن ه م من خوف كانوا خائفين فأمنهم الله عز وجل. د ا معنى واضح ج د ا م أما معنى لإلاف قريش. إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. كلمة, كلمة حرف اللام, اللام في قوله اللام تعالى ل إ ِ ل ا ف ق ر ي ش ا ل ع ل م ا ء ذكروا في ثلاثة أقوال القول الأول قالوا ا ن ل م هذا يفيد التعجب يعني ا ع ج ب و ا ل إ ِ ل ا ف ق ر ي ش كلمة إ ِ ل ا ف يعني ا ئ ت ل ا ف ه م واجتماعهم ويحتمل معنى آخر كلمة ا ل إ ِ ل ا ف يعني قد يكون معنى ا ل ئ ت ل ا ف وقد يكون معناه من الالف وهو التعود يعني عجبوا لاجتماع, لاجتماع قريش, قريش, قريش, قريش، و أو أو أ عجبوا من تعود قريش على إيه؟ على رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فكانوا يتعودون على تلك الرحلتين في الشتاء والصيف، وكانوا يجتمعون على تلك الرحلتين، وكانوا يمشون في أمان، فما يجر أحد من القبائل أن يتعرض لهم؟ ده مش كذا وبس د و م ن م شى معهم كان لا يخف ا أيض ا وكان ي ح ص ن بتحصين الله عزوجل ل أهل قريش فكانوا في أمان وكانوا يمشون غير خائفين بخلاف غيرهم من القبائل وتلك من نعمة الله عزوجل على هؤلاء القرشيين ا لإلى في قريش اللام الأولى القول الأول أن اللام معناه التعجب ي عجبوا ل إ ي ل ا ف قريش إيلافيهم رحلة الشتاء والصيف أي إتلافهم واجتماعهم في رحلة الشتاء والصيف أو ت ع و د ه م على رحلة الشتاء والصيف. القول الثاني أن اللام هنا موصولة بما قبلها أي أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل أهلك أصحاب الفيل لما لإلاف قريش أي الاجتماع وإتلاف قريش على رحلة الشتاء والصيف يعني فعل بهم هذا فعل بهؤلاء هذا لخدمة هؤلاء القرشيين. ا أي لاتلافهم واجتماعه. القول الثالث أن أنها متصلة بما بعدها. والمعنى: والمعنى القرشيون هؤلاء راعي يعني هؤلاء رب هذا البيت لإلافهم رحلة الشتاء والصيف. لي ه لأنهم يلفون وعتدون ي ا على تلك الرحلة وكانوا يمشون في أمن وأمان ولا يخافون أحدا. لي ه لأن الله عز وجل أ م ن ه م فكان أحدهم يمشي ولا يخاف. ن ي ض ر من أي إنسان، من أي قبيلة كانت، لأنهم أهل بيت الله عز وجل وحرمه. فتلك من نعم الله عز وجل على هؤلاء القرشيين. ومع ذلك، لما ب ع ث الله نبيه أول من عاد هم القرشيوه. هم ا ل ق ر ش ي و ن فعجبوا إلى هؤلاء الكفار الذين حماهم الله عز وجل وأمنهم وأطعمهم. بسبب رحلة الشتاء والصيف وأمنهم لأنهم أهل بيت الله وحرم مع ذلك كفروا بالله عزوجل عجبوا هؤلاء ثم قال الله ف ل ي ع ب د ا رب هذا البيت أي عبد الله عزوجل الذي أطعمهم من جوع بعد أن كانوا ج ي ع ا ن وأمنهم من خوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في جسمه آمنا في سر به عنده, عنده قوت يومه, عنده يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المعنى الحديث, الحديث: من أصبح happen. معافا في جسده eu. يعني صحيح معافا مش مريض يعني yeah. معافا في ]nament. جسده آمنا في سر به يعني في نفسه عنده أمن يعني أمان مش خ ا ي ف من حاجة يعني أمنه الله عز وجل عنده قوت يومه. يعني يملك, يعني يملك أكل يوم, يوم، فكأنما حيزت يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها. فتلك, فتلك ن ع م عظيمة ج د ا نعمة, جداً نعمة الرزق, الرزق ونعمة, ونعمة الأم من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان على الإنسان، وتلك من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على كفار مكة. آخر ما نذكره هنا أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل رب البيت يؤمنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يؤمنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أي التام في الدنيا والآخرة. وهم مهتدون. و ل ئ ك لهم الأمن وهم مهتدون يبعث الناس يوم القيامة خائفين والمؤمنون يبعثون آمنين لأن الله عز وجل أمنهم أمنهم من هذا الخوف الذي يعتري كل الكفار والمشركين هذا والله أعلى وأعلم أصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ج ز ا